بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعود بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير فتحت البابة إذا بسيارة الشرطة فسألوني أنت فلان قلت نعم قالوا تعالى معنا نريدك في أمر هام قل لي من تصاح إنه ابني وفلدتك بي هناك وجدته ميتا يا Kanila, et halaa filana, kanila. Jaa, voilla tayteli, et taa filana, kanila. Lähdä, أشرار. لماذا تركوه هناك لماذا تخلوا عنه كل من مصاح تأملوا أيها العقلاء كيف صنع جلساء السوء به في حياته وظلاه في الحياة وما جال به حتى أسلماه إلى النار والعياذ بالله كل من مصاح سيندم هؤلاء وسيلعن بعضهم بعضا وسيعضوا كل منهم على يديهم ويا حسرة هؤلاء وحسرة كل من سار على طريق الضلالة والغواية ويا حسرة كل من اختار صحبة الأشغار على صحبة الأخيار وربي الذي لا إله إلا هو سيبكون بدل الدموع دماً وسيعظون على الأنامل ندماً وستنقلب محبتهم إلى عداوة وبغض. الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدون إلا المتقين نعم نعم إلا المتقين قليماً صاحب. إذا صاحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب أرضاقهم فكردا مع الرجل احذر فلا تصاحب إلا الأخيار يكفيك من مجالسة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله وأما رفقاء الصور أن رؤيتهم تذكر بالمعصية رفقاء الصور يخون عنك عيوبك ويزينون لك معاصي ويهونون عليك التقصير في الطاعات رفقاء الصور أن إخاءهم وصحبتهم عرضة للزوال رفقاء الصور يوصر عند النكبة ويقبلون عند النعمة هم الأشرار الذين يتسببون في التعاثة الدنيوية والأخراوية إيضا. إيضا. والله ما وجدت صاحبا مثله، صاحبي كثير الذكر طويل التلاوة للقرآن سريع البكاء، كثير الدمعة <تصفيق> مستمل لحفوات الرافير إيصا. أسمع صياحه وبكاءه فقلبي يتقطع ألم ولكني أريد له الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به من صفة أولئك الأشرار استمعنا أنا وإياه على محبة الله وتنافسنا أنا وإياه على طاعة الله صاحبي. فكانت أمنية كل واحد مننا أن ينال الشهادة قبل صاحبه فلقد نالها صاحبي وفاز ورب الكعبة الله أكبر هذا هو ديننا وهكذا كانت علاقاتنا صحبة الأخيار درب علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادق هاتذ الرفقاء وإلا فلا أصحاب المعام اشتعوا الأخيار إلى المعاصي والمنكرات ولكنهم لم يطيعوهم وتجنبوهم مخافة ربهم <تصفيق> يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وصاحب خيار الناس تنجو مسلما وصاحب شرار الناس يوما فتندم مؤسس الصوت المنابر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من أكثر الناس تأثيرا على المرء أصحابه وجلاسه وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال في الحديث الآخر مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة أما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق عليه والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة عباد الله ما ضل ضالنا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 كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين فنهاه الله عن ذلك وبيّن له أن هؤلاء الضعفاء الفقراء أشرف وأكرم عند الله من هؤلاء الأغنياء الأقوياء فإن قيمة الناس بإيمانهم وتقواهم لا بأموالهم وأحسابهم فاربط نفسك كما أمرك ربك تبارك وتعالى بأمثال هؤلاء الذين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 الذين شغلتهم دنياهم عن أخراهم فكانت أعمالهم وأفعالهم سفها وتفريطا وضياعا ولا تغرنك أموالهم وأحسابهم فالامر كما قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما استعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا فيه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 عذر اللهم لأن بلغه الستين، فماذا بعد الخمسين والستين؟ ولقد قال عمر رضي الله عنه: احضر صديقك، إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخش الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر، فيعلمك من فجوره. وصدق الذي قال: ولا تصعب أخ الفصي وإياه وإياه، فكن فاسقًا مطيع حين آخاه، وما أجمل كلام. من عرف قيمة صحبة الأخيار فهذا بلال بن سعد يقول أخ لك كل ما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كل ما لقيك وضع في كفك دينار وقال عمر رضي الله عنه ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح وقال علي رضي الله عنه عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار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 وهذه هي ثمرات المحبة الحقيقية طرقوا أبواب الخير كلها وبدأت نفوسهم تحدثهم في نيل الشهادة والفوز بالاستشهاد فلما سمع منادي يا خيل الله اركبي حتى تسارع وتسابق كل يريد الفوز بالشهادة قبل صاحبه هناك في أرض القتال في أرض العزة أظهر من الصبر والجلد والتضحيه والإيثار ما يعجز الكلام عن وصفه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 هذه من أخبار المتحابين في الله فما هي أخبار غيرهم وأخبار من ضحك عليهم وأغواهم الشيطان؟ إليك قصة هذا الجار الذي يسكن بعيد في نفس الحي والجوار جاءني الأب يبكي ويشتكي ويروي لي قصة مليئة بالحزن والأسى قصة تبين مدى أثر الأصحاب على أصحابهم هدأ بكاء الأب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 أنا الذي أدخل عليه بطعامه وشرابه ولقد أوصيت جميع أهله لا تفتحوا عليه الباب في أي ظرف أو أي حال مهما شكى مهما بكى لا تفتحوا الباب أبدا كنت أسمع صياحه وبكاءه وقلبي يتقطع ألم ولكني أريد له الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به من صحبة أولئك الأشرار حتى جاء يوم جئت من عملي بعد العصر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 فلم أعثر عليه ولا على أصحابه فوكلت أمر وأمره إلى الله وكأن شعورا في داخلي يقول لي أنه لن يرجع بعد ثلاثة أيام وفي ساعة متأخرة من الليل إذا بطارق يطرق الباب فقلت اللهم إني أعود بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير فتحت الباب فإذا بسيارة الشرطة فسألوني أنت فلان قلت نعم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 وجدته ميتاً في دورة المياه ملقاً على وجهه وباقي المخدر والأبر بجانبه هناك أين أصحابه؟ أين أولئك الأشرار؟ لماذا تركوه هناك؟ لماذا تخلوا عنه؟ والله يقول لي ودموعه على خده والله لقد كان صالحاً والله لقد كان صالحاً ومن الأخيار ولا زالوا به حتى مات على أكوأ حال.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 تسمع رسول سبيل يا ويلتا ليتني يا ويلتا ليتني لم اتخذ علانا خليلا, خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد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 حتى تذهب إلى محمد وترسق في وجه ففعل الكلب وارتد عن دينه ويوم بدر قتله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأخياء مرتدا عن دينه ولما رمي في القليب هو مع من قتل من الكفة من كبرائهم وزعمائهم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وناداهم بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان, يا فلان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 121. يطاف عليهم بكأس من معين 122. بيضاء لذة للشاربين 123. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 124. قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون هذا هو النعيم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 كان لي صديق كان لي صاحب غرته دنياه وغرته أمانيه إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ رَبِّ إِنَّكَ كُنْتَ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الخوث العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب أرداكم فتردا مع الردي سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير؟ قال أما بعد تقوى الله فالأخو الصالح وقال مالك بن دينار إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار ثم أنسد قائلاً وصاحب خيار الناس تنجو مسلماً وصاحب شرار الناس يوماً فتندم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي المصطفى الأمير أقول ما تسمعون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 أما بعد عباد الله، توصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين وللآخرين. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن تتقوا الله. أيها الشاب، أيها الفتاة، أيها الشيخ الكبير، إن نعمة العقل نعمة عظيمة، بها نميز الخطأ والصواب، والضار والنافع، طبيها نعرف الأشرار والأخيار. فاسمعوا مني. بعضاً من الأضرار والمثاسد المترتبة على مجالسة ومصاحبة أهل السوء والأشرار فمنها أن الجليس السوء قد يشككك في معتقداتك ويصرفك عنها كما مر بنا في قوله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ولقد والله أخبرني أحدهم أن أخاه بلغ درجة من السوء والضياع والبعد عن الدين أنه كان يقول لأهله أتصدقون أن هناك يوم قيامة من أبنائنا يقول لأهله ولإخوته أتصدقون أن هناك يوم قيامة يا الله ألي هذه الحال وصل أبناؤنا ولقد تسبب أصحاب السوء في موت كثير على أسوأ إحاد بكم وإليكم خبر آخر أخرجه البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة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 فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهما يعيدان تلك المقولة حتى قال أبو طال آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فتأملوا أيها العقلاء تأملوا أيها العقلاء كيف صنع جلساء السوء به في حياته والمصير الذي أوصله إليه بعدما ماته أظلاه في الحياة وما زال به حتى أسلمه إلى النار والعياذ بالله فأين العقول ومن مضار أهل السوق ومضار مجالستهم أنهم لن يرضوا عنك ولن يتركوك حتى تفعل فعلهم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 وقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه ودت الزانية لو زنت النساء كلهن حتى يكن سواء فأين العقول ومن أضرار ومفاتذ ومجالسة أهل السوء أيضا أنك تتطبع بطباعهم وتتخلق بأخلاقهم ولقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلة وقد قيل قل لي من تعاشر أقول لك من أنت ومن أضرارهم أيضا أن رؤيتهم تذكر بالمعصية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 عند وجود أدنى خلاف أو تغير مصلحة قال عبد الله بن المعتز إخوان السوق ينصرفون عند النكبة ويقبلون عند النعمة وصدق من قال شيئان ينقشعان من أول وهلة ظل الشباب وصحبة الأشرار وإن دامت مودتهم في الدنيا فإنها سرعان ما تنقشع في الدار الآخرة وتنقلب إلى عداوة وبغراء كما أخبر ربنا الأخلاء يومئذ بعض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 وكيف يستقبل بعضهم بعضا قال القهار هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم والساق وآخر من شكله أزواج هذا هو العذاب أما الاستقبال هذا فهو فوج مقتحم معكم لا مرحب من بهم إنهم صالون نار قالوا بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتمه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده أذن ضيع فن في النار نعوذ بالله من حال أهل النار أما أشد أضرارهم يعني جلساء على أصحابهم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 ثم ذهب بهيم إلى بيته فلما كان بعد حين أتاني الرجل فقال يا هذا أحب أن تصرف عني صاحبك وتطلب له رفيقا غيري فقلت ويحكا لما فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيرا في حسن الخلق والاحتمال ولقد سافرت معه وركبت معه البحر فلم أرى منه إلا خيرا قال ويحك أخبرت أنه طويل البكاء لا يكاد يفتض فهذا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 مقبلاً على شأنه ولم يكن صاحب حزن ولا بكاء قال وكل هذا الكلام الذي بيني وبين صاحبي لا يعلم به بهيم ولو علم بشيء منه ما صاحبه قال فخرج جميعا حتى حج ورجع وكان بعد عودتهما لا يفارق أحدهما صاحبه ولا يرى له أخاً غيره قلت سبحان الله يقول مخول فلما جئت أسلم على جاري قال جزاك الله عني خيراً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 كيف رأيت صاحبك؟ قالك خير صاحب، كثير الذكري، طويل التلاوة للقرآن، سريع البكاء، غزير الدموع، محتمل لحفوات الرفيق. فجزاك الله عني خيرا يا مخون. كرر علي حديثهم يا حاضر، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. هكذا الرفقاء وإلا فلا هكذا الرفاق وإلا خلاه. ما أكثر الذين يجتمعون على الضحك والاستهزاء؟ وما أقل من يجتمعون على الذكر ومدارسة القرآن والبكاء. أنا لا أقول لا تضحك. انا لا أقول لا تضحك. ولكن على ماذا الضحك أنا لا أقول لا تضحك. ولكن على ماذا تضحك؟ يكفيك من مجالس الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله. وأعظم ثمار هذه المحبة الاستضلال بعرش الرحمن يوم لا ينفع مال ولا بنون.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 الذين يتسببون في التعاسة الدنيوية والأخراوية اللهم وفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات اللهم احفظ شبابنا وشيبنا ونساءنا وأطفالنا من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمننا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك والتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين واللي علينا خيارنا وكفنا شرارنا ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن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 وهل قنعت بي يا سيد وهل قنعت بي لا أصدق والله لا أصدق, لا أصدق, لا أصدق أصدقني هل تغير الحال لم تعد رفيقنا لن تعد مع صحبتنا لا تريد مجالسنا. <تصفيق> وقل يمن الذي يشقى فقل لي بأي متاهة ضلت خطاك أراك فأسبل العباد قف لحظات قف ولا تتصدد عني وانظر إليه أو حقا أنك هجرت ما جالث الأخيار أهكذا يتغير مظهرك فجأة حتى زال من الوجه الضياء فخففت لحيتك إلى الزواء والثوب طال ماذا يعني هذا أليس ذلك إعلانا منك بتغيير الحال أليس تغيير الظاهر نذير بخراب الباطن بلا. بل. بل. يا من كنت حريصا على صيام أيام البدء والاثنين والخميس. أنسيت القرآن، أنسيت القرآن، أنسيت القرآن، أنسيت البقرة وآل عمران، أنسيت النور والأنفال، أنسيت التوبة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المبين. كل هذا ولا تريدني أن أحسن أسألك بالله هل أنت راضي عن نفسك أتسمعني؟ قف أتسمع. إلى الوفكر، فكر وتأمل في حالك. هل الاضطراب عما أنت عليه الآن؟ هل وجدت السعادة في طريقك الجديد؟ هل وجدتها؟ أسألك بالله العظيم، فهل هل وجدتها؟ لا. لا. لا. لا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى. ماذا كل هذا؟ أنت استحللت ما كان حراما من نظر للقنوات واستماع للمحرمات فأخبرني ماذا جرى؟ أقولها بكل أسى. <نصفيق> نعم بكل أسى. لا تعلمون حجم مصيبتي وحزني وألمي. إنها دمعتك تخاطبك وتناديك وتعاتبك. كيف استسلمت للشيطان؟ كيف استسلمت للشيطان؟ كيف استسلمت للشيطان؟ آه شيطان منتفش يغنم. بكم tera ben نصب nashab sharaka, دمعت منتك. أين تلك الركعات والسجدة؟ أين ذلك الوقار والهيبة؟ أين الإكزان والإلتجاء؟ أين ذهب ذلك؟ كثهلت بالصلوات. حتى الصلاوات. يا أخين تذكر كيف كنت مع ربك الذي أحبته وأحبته الصلوات حتى الصلاوات. يا أخين. كيف كنت مع ربك الذي أحذبته وأحبك أليس هو الله أيله مع الله فرأيت من اتخذ إلها هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أغلا تذترون فيا لها من ساعة الرهي ولحظة أسيفة يخلق. لما فقطت أمامي وانجلى بطري عزيت نفسي وثار الخوف في أودين مؤسسة فوت المنابل للإنتاج والتوزيع تقدم لكم محاضرة بعنوان دمعة منتقل لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت المنابر للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض حي الملج شارع الإحساء هاتف وفاك 2067666 صندوق بريد اثنين سبعة خمسة ثلاثة خمسة ستة الرمز البريدي الرياض واحد واحد ثلاثة اثنين خمسة الحندثة الصوتية أبو زين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته